بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا النبي لم تحرم ما أ ح ل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله أ ي م ا ن ك م والله مولاكم وهو العليم الحكيم واذ اسر النبي إ ل ى بعض ازواجه حديثا فلما نبات به واظهره الله عليه عرف بعضه واعرض عن بعض فلما نباها به قالت من انباك هذا قال نباني العليم الخبير ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان إ الله, الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن أ ن يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات, مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات وقودها ا و وَأَهْلِيكُمْ و و ا نَارًا أَنفُسَكُمْ ق الناس والحجاره عليها م ل ا ئ ك ٌ غلاظ شداد لا يعصون الله ي ع موسوعه ن م ا أَمَرَهُمْ و ي ف ع ل و ن م ا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُّهَا ا ل س ي ن كَفَرُوا للعلوم ا ت ذ ر و ا ا ي إ ن م الاسلاميه تُجِزَوْنَ ما كُنْتُمْ ت ع و ن ي ا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُونَ إ موسوعه النابلسي ك ك ف ر ع ن ك م س ي ئ الاسلاميه ت ك م و ن ت ا الأنهار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 ضرب الله مثلا للذين كفروا ا م ر أ ة ن و ح و ا م ر أ ة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين, صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فلم وقيل د خ ل النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آ م ن و ا ا م ر أ ه فرعون إ ذ قالت, قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من, فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانطين